وقطعناه مثلتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى استسفاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجتت منه ثلاثة عشرة عيما قد علم كل أناس مشربهم وظللنا تَنَوَّأَ كُلُّ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا قُمْ وَمَا وَلَهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَاتَّقُوا مِنْهَا حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم حطيئاتكم سنجيد المحتمين فبدل الذين ظلموا منهم قولا ويرى الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم جزا من السماء بما كانوا نظلمون